ثم لا آتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أي مالهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال أخرج منها مذو من مدحور الل تبعك منهم لأملا أن نجهنما منكم أجمعين ويا آدم سكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلك الشجرة وأقول لكما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 ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهم مال بانسهما وريهما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 فمن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينارهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله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 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا قَدْ كُنَّا نَدْعُو رَبَّنَا فَاسْتَجَابَ لَنَا رَبُّنَا إِنَّا كُنَّا فِي ضَلَالٍ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَعْرِفُونَ بِسِيمَاهُ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 Wanada ashab nari ashab al jannah, anafiqu علينا min al maa. Wanada ashab nari ashab al jannah, anafiqu علينا min al maa, atau min ma rezak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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صارحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون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 قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغاربين قال نعم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 لا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي رساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هادي وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إن ما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُم مُّرْجِزًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى بَارِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِرِينَ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 قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الالواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني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 ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه، واتبع النور الذي أنزل معه، واتبع النور الذي أنزل معه أولئكهم المفلحون.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 الله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما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 وَأَطْلَعَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَرَفَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هواه فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ قَوْمٍ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصَصِ الْقَصَصِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها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 ولو كنت أعلم الغيب لست أكثرت من الخير ولو كنت أعلم الغيب لست أكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشري لقوم يؤمنون.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 فَلَمَّا أَثْقَلَتْ الدَّعْوَ اللَّهُ رَبَّهُمَا لَإِنْ آتَيْتَنَا صَارِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَارِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئٌ وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُن لَهُمْ نَصْرَهُ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهم إلَى الْهُدَى لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعُو تُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ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 والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وترهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون